أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَقَدَ أَنْتَ إِنَّا لُقْمَانَ الْحَيَاءِ. أنت أنشقل لله، وما يشقف إنما يشقل وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ إِنَّ شِيمَكَ لَذُلْمٌ ع in دُنْيَا مَروَفَا وَأَنْتَ تَبْدِئُ يا بني إِنَّهَا هائل إن تكن اتقال حبه من خردل فقم في صخرة بسم الله yeah. Oh. I'm uh -huh. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن وقد استمسك بالعوة الوثقى وإلى دال صدور قليلا ثم منطقهم إلى One light in. الله ما في السماوات والأرض إن الله الغني الحميد الله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 سَمُن لَوْن تَعَلَّمُنا إِنَّهُ لَقَوْمٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابِ مِمَّنْ بما واقع النجوم وإماه لقصد. حديث أنتم مدهونا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو वो نعيم الدكتور but I'm um... فسلام لك من أصحاب الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ من أصحاب me. لفضيله <تصفيق> لي أن تجحيم إن هذا لهو حق يقيم فسبح بس من ربك العظيم صدق الله العظيم